آ آ یشفی كنت داوما بذكره تتغنى والحال تحسن لما أحسنت بالله ظنى أحسنت بالله ظنى يشفيك من كنت دوما بذكره تتغنى والحال تحسن لما احسنت بالله اضمنا احسنت بالله اضمنا يشفيك رب البرايا المبتدي بالعطايا عفا وحط الخطايا وزاد اجرا وحسنا وزاد أجراً نادت كل العيون في عبرتي وشجوني دعت بدمعها توني يزول ليل المعانا يزول ليل المعانا يشفي كما كنت دوما بذكره تتغن والحال تحسن لما أحسنت بالله ظن أحسنت بالله ظن عذب القدير الكريم المستعان الرحيم من كل جرح أليم أثار في القلب حسن في القلب حزنا يشفيك رب العبادي بعد العنا والسهاد يؤتيك نور الفؤاد يعطيك ما تتمنى يعطيك ما تتمنى يشفيك من كنت دوما بذكري تغنى والحال تحسن لما أحسنت بالله ظنى أحسنت بالله ظنى غدا يجاب الدعاء ويستهل اللقاء غدا يكون الشفاء طيرا يردد لحمة يردد غدا يجاب الدعاء ويستهل اللقاء غدا يكون الشفاء طيرا يردد لحنى طيرا يردد لحنى